قال الشيخ رحمه الله تعالى باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وعن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين صدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات ثم فمررنا بسدره فقلنا فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لا لتركبن سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا الباب كما سمعنا باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما التبرك هو طلب البركة من الشيء وذكر المؤلف هنا الآية ويقول تبارك وتعالى افرايتم اللات والعزة ومنات الثلاثة الاخرى ثم أورد حديث ابي واقل الليثي صحابي جليل خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين يعني بعد فتح مكة ونحن حدثاء عهد بكفر يعني كانوا على الكفر ثم دخلوا في الإسلام ثم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأوا المشركين لهم سدرة شجرة والسدرة تعرفونها شجرة كبيرة التي فيها النبق كما هو معروف هذه الشجرة يجلسون تحتها يعلقون أسلحتهم بها للتبرك بها فظن هؤلاء الصحابة الذين هم حدثاء عهد بكف يعني اسلموا قريبا ظنوا أن ذلك العمل من أعمال الخير التي يتقرب به الإنسان إلى الله فطلبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطلب قالوا اجعل لنا شجرة كما لهم شجرة نجلس عندها، نتبرك بها، ونعلق بها أسلحتنا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. والتكبير يكون عند الأمر الذي يتعجب منه، فهو تعظيم لله عز وجل. فتعجب من عملهم هذا، ثم قال هذا القول والذي نفسي بيده: إنكم قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى. اصحاب موسى رضي الله عنه وعليه السلام بعدما نجى الله بني إسرائيل من فرعون وقومه ثم لما خرجوا قالوا جعلنا إله كما لهم آله وجدوا عددا من المشركين يعبدون آله فطلبوا من موسى ذلك هذا الحديث هذه الآية التي سنعود إليها ويقول تبارك وتعالى افرايتم اللات والعزة ما هي اللات هذه الآية من سورة النجم اللات صخرة بيضاء كبيرة في جهة الطائف وكان رجل يلت السويق للفجاج وهذا كان معروفا عند العرب قبل الإسلام لأنهم على ملة إبراهيم فكانوا يحجون وقد غيروا دين إبراهيم غير في الحج وفي غيره كان هذا الرجل يلت السويق للناس الحجاج يعمل لهم السويق يعني التمر مع السمن ثم يضيف الناس لما يمرون عليه رجل صاحب كرم يكرم هؤلاء وكانت عبد العرب يتفاخرون بإكرام حجاج بيت الله الحرام يتفاخرون بذلك العمل وتعرفنا استقايا كانت لجماعة من قريش والوفادة وكذلك يتقسمون المناصب التي هي ذات شرف وكذلك البوابة لبني شيبة هم الذين يفتحون التعب ويقفلونها ولهذا لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأخذ المفاتيح من شيبه ثم وشيبة كان على الكفر ثم دخلوا في الاسلام فاراد العباس ان يطلب المفاتيح من الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون لهم عظم او عظمه او شرف هذا العمل مع شرف السقايا السقاه كانوا يختصون بها ويسكن الحجاج فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم المفتاح ليكون هذا شرف على شرف لهم الرسول عليه الصلاه والسلام خطب ثم دعا شيبه وقال في هذا اليوم ترد الامانات الى اهلها ثم اعطاه المفتاح وقال لا ينزعه منكم الا ظالم رد المفتاح لشيبه وما زال الامر في بنيه حتى هذه اللحظه الى الان لأن الرسول عليه وسلم والسلام أعطهم ذلك وقال لا ينزعهم منكم إلا ظالم فلم ينزع منهم إلى الآن هذا الرجل الذي كان يلت السويق مات فلما مات وكان يعمل ذلك السويق عند تلك الحجرة عند تلك الصخرة الكبيرة عمل له قبر ثم صاروا يعبدون هذه الحجرة البيضاء هذا الرجل الذي دفن هناك الله عز وجل يقولهم أفرأيتم اللات والعزة العزة ما هي؟ العزة شجرة بذات نخلة كانت لقريش صنم لقريش ولهذا لما كانت غزوة أحد وحدث ما حدث للمسلمين في أول الأمر فأبو سفيان في ذلك الوقت كان على الكفر فلما راوا أنهم انتصروا لأنه قتل من المسلمين سبعين ومنهم حمزة سيد الشهداء عند ذلك قال أبو سفيان رافعا صوته بهبل الذي هو صلم لهم وبالعزه فقال لنا العزه ولا عزه لكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه لماذا لا تردون عليه فقالوا ماذا نقول فقل قولوا الله مولانا ولا مولى لكم الله مولانا ولا مولى لكم وبالمناسبه ما دام جاء ذكر قصه وما حدث بين المسلمين والمشركين نذكر السبب الذي سار به ذلك الحادث الذي قتل فيه حمزه ومن معه كان الصحابه رضوان الله عليهم ولا سيما الانصار الذين لم يحضروا وقعة بدر لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يخرج لقتال وإنما خرج الاعتراض العين ولكنهم أرادوا شيئا والله أراد شيئا آخر فصارت تلك المعركة التي قتل فيها أبو جهل وعدد من صناديق قريش حيث قتل المسلمون سبعون وأثروا كذلك سبعون أثروا سبعين وقتلوا سبعين صارت هزيمة منكرة لقريش لأن أبا سفيان الذي كان معه العير من الشام لما سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من معه خرجوا لأخذ العير وأخذ ما معهم لأنهم أخذوا أموال المسلمين في مكة فلما سمع بذلك وهم دهات يعرفون كيف الطرق وماذا يصنعون، فترك الطريق المعتادة التي يذهب بها أصحاب القافلة وذهب إلى الساحل. الآن بدر عنا بمئة وخمسين كيلو من هنا وهو على يسارنا الطريق تذهب إليه التي كانت إلى مكة تأتي عن طريقه غير طريق الهجرة اللي هي موجودة الآن فهو ساحل بالعير يعني ذهب إلى الساحل فنجا العير القافلة نجت لم يدرك رسول عليه الصلاة والسلام من معه فهو كتب لأهل مكة أبو جهد من معه الذين بلغهم الخبر اولا أن الرسول ذهب ليأخذ عيرهم أرسل له أبو سفيان قال لا حاجة إلى ذلك فالعير قد رجت لكن أبو جهل قال لا يمكن أن يعود بل سيأتي بذلك الجمع الذي معه ويعمل مدعا أن يستطيع يعمله حتى يسمع الناس جميعا وفي المستقبل لا يفكر أحد أن يأتي الرضعير قريش فذهبوا جاءوا إلى أن وصلوا الى بدر وصار ما صار لأن المعركة تفصيلها طويل فالشاهد من ذلك أنها قامت المعركة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والعصبة القليلة اللي هم ثلاثمائة عشر شخص وأولئك ألف زيادة وأولئك عندهم القوة عندهم الخيل والرماح والسيوف وكل استعدادات الحرب حدثت المعركة بين المسلمين وبين الكفار فالله عز وجل نصر المسلمين على الكفار وقتل من قتل منهم وأسر من أسر ثم صارت لهم هزيمة منكرة ومنهم أبو جهل الذي قال سيصل إلى هذا المكان وسيذبح الجزور وسيشربون الخمور وسيعملون كل شيء حتى تسمع العرب جميعا ولا أحد يفكر بعد ذلك أن يعترض عير قريش فالله عز وجل هزمهم ونصرهم ونصر المسلمين عند ذلك ذهب الكفار يستعدون لمعركة أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه ثم حملوا بجيشهم بعد سنة كان الصحابة لا يخالفن أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فكان الرأي أن يبقوا في داخل البلد وإذا جاء دخل الجيش يكون أهل البلد كلهم الرجال والنساء فعدد من الصحابة الذين ما حضروا معركه بدر كانوا يتحفزون إلى القتال ويجدون أن يقاتلون في سبيل الله فرسول عليه الصلاة والسلام لبل ذلك ولبس درعه وكما هو معروف أنه لبس درعين في ذلك اليوم ورسوله صلى الله عليه وسلم معصوم ولكن الأسباب لا بد أن تعمل فلبس درعين وهو معصوم من الله عز وجل انهم لن يستطيعوا أن يقتلوه بعدما لبس ندم أولئك قالوا كأننا أرغمنا الرسول عليه الصلاة والسلام لخروجه فجاء إلى الرسول وقالوا خلاص نبقى على الرأي الأول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي للنبي إذا لبس لامته أن يتركها حتى يقضي الله بينه وبين خصومه. لم يرضى، فخرج إلى أحد هذا الجبل القريب الذي تشاهدونه. الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الجيش، وجعل جماعة على جبل يسمى جبل الرومات، جبل صغير. يسمى جبل الرومات، فجعل هؤلاء حاميه يحمون ظهور المسلمين بقائد يقودهم هم حوالي الخمسين تقريبا أمرهم أمرا قاطعا أن لا يتركوا هذا المكان سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا وبدأت المعركة حينما بدأت المعركة انهزم الكفار في البداية انهزموا وولوا مدبرين. فقال بعض الناس لأمر كتبه الله وقدره الغنيمة يعني القضية انتهت الآن المشركون مدبرون. فأرادوا الذهاب أميرهم قال لهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بهذا الأمر وقال لا نترك هذا المكان سواء انتصرنا أو هزمنا ولكن لم يوافقوا معه خالفوا أمره ونزلوا في تلك الفترة كان خالد بن الوليد ما زال على الكفر وهو قائد الخيالة يعني أهل الخيل الفرسان هو الذي يقودهم لأن الجيش على أنواع مثل ما عندنا الآن أهل الدبابات وأهل الطائرات وأهل المدافع كل كل مجموعة لهم عمل يقومون به فكان هو يقود أهل الخيل الفرسان فلما شاهد الأولئك نزلوا من الجبل عند ذلك جاء بمن معه وجاءوا خلف المسلمين ولم يدركوا المسلمين لهم خلفهم فحدث ما حدث قتل من قتل ومن من قتل حمزة رضي الله عنه وعدد من الصحابة وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته وحدث ذلك الذي حدث هنا قال المسلمون كيف يكون ذلك ونحن على الحق وهم على الباطل يعني هؤلاء الكفار يعبدون الأصنام على الباطل فكيف ينتصرون علينا أنزل الله عز وجل القرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى أولما أصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها يعني يوم بدر قلتم أن هذا يعني كيف هذا قل هو من عند أنفسكم هذه عبره ويجب على المسلمين ان يتدبروها اعد لكم الايه حينما ترك اولئك الذين امرهم الرسول الا يفارقوا هذا المكان يعني امرا قاطعا لا يحتاج الى اجتهاد خالفوا امره وتركوا المكان ونزلوا ظنا منهم على أن الكفار هزموا كما يشاهدون بأعينهم فعمل خالد ما عمل وهو أنه جاء خلفهم أي خلف المسلمين لأنه ليست هناك حاميه تمنعهم. جاءوا وصاو خلف المسلمين فصار ما صار يعني اختلط المسلمون بالكفار فصار بعضهم يضرب بعض حتى حدث الذي صار استنكر المسلمون ذلك وقالوا كيف هم على الباطل على الكفر ونحن على الحق وينتصرون علينا ويسير ما يسير الله عز وجل انزل هذه الايات اولما اصابتكم مصيبه يعني قتل حمزه ومن معه وشج الرسول عليه الصلاه والسلام وقد اصبتم مثليها في بدر قتلتم سبعين واصبتم سبعين قلتم أن هذا يعني كيف يسير هذا قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم أي خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أعطاكم الأمر القاطع فتركتم ذلك فحدث ما حدث نرجع لأحوال المسلمين الآن حتى نعرف ماذا حدث من المسلمين حتى صار ما صار عليهم المسلمون على الحق والاسلام هو الدين الحق والله عز وجل يقول وما نبتغي غير الاسلام دينا فلن منه وهذا الذي نؤمن به لكن نشاهد المسلمين هم في هذه الحاله والكفار يعملون بهم ما يعملون يعني هل لنا حق ان نقول لماذا يصير هذا نسال هل خالفنا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء او اننا على الجاده مستقيمون على كتاب الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم نطبق تلك الأحكام في أنفسنا وفي أموالنا وفي أهلنا هل نحن على ما كان عليه الصحابة عاش وكلا الصحابة كانوا على الفضل على الخير ثم خالفوا في جزئية جزئية واحدة جزئية كان رسول الله هذا المكان فتركوه اجتهادا منهم وكان خطأ ذلك الاجتهاد فحدث ما حدث أما الآن ننظر حول المسلمين لا حكم بكتاب الله لا إقامة لشرع الله السفور والاختلاط المعاصي شرب الخمر ترك الصلوات المعاصي منتشره في المسلمين تجد المسلم هو مسلم لكن يسرق يشرب الخمر يترك الصلاة لو قلت له ما أنت مسلم يقاتلك ما يقبل لأن الإسلام أصبح هو الاسم فقط اما بقيه تطبيق الشعائر الاسلاميه فهذه لا توجد الا في الافراد ما نقول ان الامور انتهت لا حكومات اسلاميه موجوده جماعه اسلاميه موجوده ولكن ليسوا على الجاده ليس على الامر المطلوب فلا تسمع ان سارقا تقطع يده ولا قاتل يقتل ولا شارب خمر يقام عليه الحد لان هذه الامور اذا طبقت قالوا هذه وحشيه كيف تقطع السيد الشارق والله عز وجل قال عن الشارق والشارق والسارده فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله وقال في اقامه الحدود عموما وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين لان الحد ليس الغرض منه التشفي وقطع يد الشارق أو قتل القاتل الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة هذه الحدود التي أنزلها الله عز وجل في كتابه تشريعا لعباده صالحا لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هذا الخائن الذي استعد من بيته بسلاحه وجاء دخل على هذا الرجل وعلى أسرته في الليل تسلق الدار عليهم ثم روعهم ولو أن صاحب المال قاومه لقتله وهذا الذي يحدث هذا المجرم الذي عمل بأولئك ذلك العمل نساء، أطفال لو تمكن من قتل صاحب المال الذي أراد يقومه قتله هذا إذا أخذ وقبض عليه لاقامه الحد عليه قالوا أين حقوق الإنسان حقوق الإنسان يعني حقوق المجرم فينا أما ذاك المسكين الموجود في داره بين أسرته الذي روع أسرته ولو تمكن يعني من قتل من يعترضوا قتله هؤلاء لهم حقوق إذن الحقوق لهذا المجرم والله عز وجل أخبر على أن في الحدود فائدة للمجتمع لأن الحدود زواجر ومطهرات الحد إذا أقيم على صاحبه فيه أمران فيه تطهير للرجل من ذنبه ومن معصيته لأن ذاك الرجل وتلك المرأة حينما ارتكب الفاحشة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز والمرأة الأخرى غامدية أو جهنية كل واحد منهم جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طهرني يا رسول الله طهيرني لان الرجل الذي ارتكب معصيه الزنا ومن ارتكب معصيه الزنا وهو محصن يرجى فما عز ربي الله عنه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال طهرني الرسول ملتفت اليه راح من الجانب الثاني رد الكلمه عليه راح من الجانب الاخر رد الكلمه عليه حتى شهد على نفسه أربع شهادات الرسول ما جعل خذوه وارجموه سأل أسرته وأقاربه هل هذا الرجل مجنون هل هذا فيه شيء يعني فيه خلل هل عمل حاجه فقالوا ما علمنا عليه إلا خيرا طبق عليه الحد المرأة التي جاءت حامل من الزنا وقال الطهرني يا رسول الله أمر أخاها وليها أن يرجع بها ويحسن إليها حتى تلد لأن الجنين لا ذنب له قال يذهب بها حتى إذا ولدت يحضرها راحت واستمرت حتى وضعت ولدها لا هي مسجلة في دفتر لا في مباحث يذهبون يبحثون عنها لا في جندي يروح يدورونها أين فلانة ليس عليها كفيل كفيل الحضور كما يقال وإنما عقيدتها ودينها هو الذي يدفعها فجاءت بنفسها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دي الصبي معها وقالت يا رسول الله طهدني قال ارجعي حتى تفطميه الطفل يحتاج الى من يرضعه فرجعت ومكثت سنتين وبعدما عملت تلك الفترة كلها لو ذهبت من هناك لن يبحث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن جاءت بعد السنتين ومعها الطفل ومعها خبزه كسرة في يده يأكل ما هو في حاجة الرضاعه الان فغلط طهرني يا رسول صلى الله عليه وسلم فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتطهيرها شدت عليه ثيابها ثم رجمت ثم جاء بها للصلاة فأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليها فلما أراد أن يصلي عمر رضي الله عنه وهو الشديد في الدين تصور على أن من ارتكب مثل تلك المعصية لا يصلح أن علي يصلي عليه فمسك بكاتب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كيف تصلي عليها وقد زنت كيف تصلي عليها وقد زنت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها تابت توبة لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لو وزعتهم هل رايت أحدا جاد بنفسه لله ثم صلى عليها هذا يبين لنا على أن المعاصي مهما كثرت فالانسان لا يخرج من الاسلام بل هو مسلم اما اذا تاب تاب الله عليه ولكن لو مات بمعصيته فهو تحت مشيئه الله ان شاء عذبه بقدر ذنبه وان شاء عفا عنه من اول وهله فاذا عذبه فماله الى الجنه فالتكفير بالمعاصي الذي هو عند كثير من الناس ولا سيما الشباب الان يكفر الناس بالمعاصي هذا مخالفة لكتاب الله ولسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء نعود الشاهد معنا أن الحدود حينما تقام تقام علنا من أجل أن يستفيد منها الناس أي إذا شاهد الناس أن القاتل يقتل والله يقول لكم في القصص حياه حياة إذا شاهدوا أن السارق تقطع يده ما في أحد يفكر أن يعمل مثل ذلك العمل لأنه يقول والله لو قتلت سأقتل لو سرقت ستقطع يدي فيحيم ولا يعمل مثل ذلك العمل لأن الله يقول وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ينظرون وكذلك يقول في القصاص ولكم في القصاص حياة يعني قصاص موت وسموه حياة والعرب كانوا يقولون القتل أنفى للقتل العرب إذا صرت بينهم مقتل بين قبيلتين، فإذا اخذوا القاتل وسلموه لتلك القبيلة انتهى الموضوع وإذا لم يسلموه استمرت المعركة بين القبيلتين حتى يقصى العدد من هذه القبيلة وعدد من هذه القبيلة فكانوا يقولون في تعبيراتهم القتل أنفى للقتل يعني إذا سلم القاتل إلى من له عليه الحق يسلمونه وانتهت القضية الله جاء بهذا الذي هو أبلغ من ذلك الكلام من كلام العرب قال ولكم في القصاص حياة يا اولي الألباب الحياة معناه أن الرجل الذي يفكر بأن فلانا اعتدى عليه ويريد أن يقتله إذا علم أنه سيقتل أبقى على نفسه فبقيه وحيا وأبقى على الشخص الآخر الذي يفكر في قتله ولكم في القصاص حياة هذه البلاد بحمد الله تقيم هذه الحدود فالقاتل يقتل والشارب تقطع يده علنا وشارب الخمر يقام عليه الحد لكن ليس معنا كل شارد ياخذونه ويقطعون يده لان الذين هم ضد الاسلام ويدون القضاء على الاسلام يقولون هذه وحشيه فاذا كانت يد الانسان تقطع فمعنى ذلك أن نصف المجتمع مشلول ما عنده ليد واحدة وتتعطل الأعمال هكذا يقولون هذه البلاد انا أقول لكم وأنتم تعرفون هذا بحمد الله أن تطبق الحدود لكن انظروا هل تجدون حديده مقطوعه مقطوعة ما في حديد مقطوعة واحد تسول له نفسه يلعب عليه الشيطان فيريد أن يأخذ المال بهذه الصورة الله عز وجل يسلط عليه فيقبض عليه فيذهب للمحكمة الشرعية فتصدر عليها الحكم وتقطع يده علنا كل الذين يشاهدون وما تقطع يعني علنا ما هو في مجتمع مثل يوم الجمعة عادة إذا جاء يوم الجمعة جاءوا بمن يقام عليه الحد في الساحة وقرئ الأمر علنا على الناس وهم يسمعون بعد الصلاة ويعرفون هذا من قبل الصلاة أن فيه قصاص أو فيه قطع يد فيحبر الناس فتضرع يضرع الحكم الشرعي وينفذ الحق على صاحبه فالناس يرتدعوا هذا تشريع رب العالمين اما تشريع اصحاب القوانين والقوانين الوضعيه القاتل يسجنوا ما يعمل مع شيء لكن هناك تراضي بين الرجل والمراه ما هذا ما في شيء لان هي راضية وهو راضي خلاص ما في شيء وهذا الذي يبحث عنه الناس الان ودول الكفر الذي تريد ان تطبقه على المسلمين ان يكونوا مثلهم اي انه لا يقتل القاتل ولا تقطع يد سارك وإنما إذا حدث مثل هذا تسمعون جميعا بحقوق الإنسان التي يقولونها المهربون للمخدرات التي تفسد عقول الشباب خاصه يظهر الفساد في الأرض إذا أقيم عليهم الحد بنفس القرآن قالوا فين حقوق الإنسان والله عز وجل أخبر عن المفسدين في الأرض ما جزاؤهم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هل حكم الله؟ هل في اعظم فساد من هؤلاء الذين يأتون بالمخدرات بجميع أنواعها ويدخلها على الشباب ويحطمون أخلاقهم ودينهم هل في فساد اعظم من هذا؟ هذا المفسد وكيف تعرفون يدخلون هذه الأشياء مع الحراس وفي الحدود وفي المطارات وكل شيء لجأوا إلى أشياء دنيه وهو أن هذه الحبوب الصغار تجمع في كيس فيبلعها ويعتي عنده شيء ولكن الشيطان يسوي لهؤلاء يعملوا الأشياء ثم تفتح أبواب لهذا العمل أيضا ففي المطارات في كرسي مثل هذا الشخص المشبوه يجلسون عليه وماذا يحدث يطلع الكيس منه يعني كراسي مجهزة على أجهزة كهربائيه تستطيع تطلع هذا الشيء من هذا الرجل من قلبه فشوفوا إلى هذا الحد إلى هذا الحد يدخلون هذا العمل من أجل أن يفسدوا المسلمين وأبناء المسلمين فإذا اقيم الحد على هذا المفسد قامت الأمم المتحدة والجمعيات المعروفة حقوق الإنسان عن حقوق الانسان وهؤلاء الذين يدمرون تدمر أخلاقهم سلوكهم أموالهم هذا لا مالهم قيمة أما الحقوق لذلك المجرم إذن نرجع لحديثنا نقول أن الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جزئية والرسول موجود بينهم حينما حدث ذلك الخلاف منهم الله عز وجل قدر ما قدر فجاء المشركون فقتلوا ذلك العدد من المسلمين وشجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسروا رباعيته ربعي وقال رسول الله عليه وسلم لا يفلح قوام عامل مثل ذلك العمل الله قال له ليس لكم الأمر شيء الأمر كله لله عز وجل لما استنكروا انظر الله هذه الايه لتكون عبره لنا يعني قضيه تلك انتهت في وقتها لكن هذه عبره للمسلمين اولا لما عصبتكم مصيبه قلتم أن هذا قل هو من عندي انفسكم اذا نقول يا اخوه ما يصيبنا الان في هذا العالم الإسلامي من اعداء المسلمين هو من انفسنا والله يقول ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم الله ليس له علينا حاجه الله غني لو عبده الناس جميعا وكانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا ولو كانوا كلهم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص من ملك الله شيئا وإنما هي أعمالهم الله عز وجل يوفيها لهم ويحاسبهم عليها فمن عمل خيرا فليحمد الله ومن عمل خلاف ذلك فلا يرومنا إلا نفسه إذن إذا أردنا النصر نعود لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونعمل بها في أنفسنا في مجتمعاتنا في جميع أعمالنا ولا يكون الحكم إلا لله في كل شيء إذا رجعنا الله عز وجل ينصرنا ولا نيعس الله عز وجل قد وعد في كتابه بأن يظهر هذا الدين على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون لكن يحتاج منا عمل وأول الأعمال أن نصحح قلوبنا أن نصحح عقائدنا أن نتوجه إلى الله عز وجل وحده لا شريك له لا نعبد غيره ولا نتعلق بغيره فالله هو النافع الضار هذا الحديث الذي سمعتم وهو الآية الكريمة أن العزة كما قلنا هي شجرة في ذات نخل كانت صنم لقريش وقال أبو سفيان في هذه المعركة في بدر لنا العزه ولا عزة لكم الله رسول صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين ألا تجيبوه قالوا ماذا نقول قال قل الله مولانا ولا مولا لكم فالكفار مولاهم الشيطان والمؤمنون الله مولاهم ومن كان الله مولاه فهو ينصره ويعزه ويكرمه ويرفع درجته إذن نؤمن بالله عز وجل ونعود إليه ونصحه ما هو موجود في مجتمعاتنا من العقائد الفاسدة من عبادة غير الله من دعوة غير الله من التعلق بالأشجار التعلق بالمنجمين بالسحرة الذين أفسدوا عدد من الناس وقد ذكر لبعض الإخوة قبل ليلتين أن كانت أمه مريضة ما هذه الموجودة الذهب إلى مكة أمه كانت مريضة وجلست فترة مغمى عليها تقال بالسنة ما تتكلم فجاء واحد وقال يعني يعالجها وقرأ كما يدعي قرأ عليها القرآن ولم تستفد شيئا أخيرا كتب لهم طلاسم وقال اعملوا هذا واغسلوها واغسلوا مفاصلها وسووا كذا قال ولا استفدنا شيء قلنا ها أخذ شيء قال نعم وهو يستفتي هل الباقي الذي اتفق معه عليه يعطيه ولا خلاص لا يعطيه فهمنا يعني اتفق على مبلغ من المال مع ذلك الرجل أعطاه النصف ونصف كما يقولون على العافية يعني إذا قام هذا الرجل مرضه يعطى فهو يسألني يقول احنا اتفقنا على هذا ولكن لم تستفد الأم شيئا من ذلك فهل يعطيه قلنا يا أخي هذا من الدجاجلة لو استطعت أن تعيد أو تستعيد المال الذي عنده فاستعيده منه ما تعطيه شيء وهذا العمل لا يجوز مطلقا وهكذا كثير من الناس يدجلون على عباد الله على الضعفاء والمساكين ياخذون اموالهم نرجع للحديث هذا ابي واقد الليثي رضي الله عنه حين خرج هو ومن معه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قريب عهد بكفر كانوا كفارا ثم اسلموا لان غزوه حنين كانت بعد الفتح مباشره فلما خرجوا وراء المشركين يعملون مثل ذلك العمل أي عندهم تلك الشجرة وينوتون بها يجلسون حولها ويعلقون سيوفهم قالوا يجعلنا أنواق كما لهم ذات أنواق ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر تعجب من هذا الصنع وقال إنها السنن أو السنن يعني الطرق التي سلكها الأولون وهؤلاء الذين جاءوا بعدهم سيسلكونها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ربي لدخلتموه ما قاله الرسول عليه صلى والسلام متحقق وهذه من علامات النبوة وقد قال الله عز وجل في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبيل الله واحد فسر سبيل بأنه القرآن وبأنه الرسول وبأنه الإسلام نحن الآن والسبيل هو الطريق الصراط هو الطريق كما قال, رسول قال الله عز وجل وانا هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وقد أخبر رسول عليه الصلاه والسلام أن هناك طرق كثيرة وذكر الرسول عليه الصلاة والسلام مثالا محسوسا حينما قرى هذه الآية فقال هذا طريق الله وهذه الطرق الملتوية يعني خط خطا مستقيما طلاب العلم لو رجعوا لمسند الامام أحمد سيجدون الحديث عنده خط مستقيم مثل هذا وخطوط عرضية الرسول عليه الصلاة والسلام أعطاهم هذا المثال البياني عمل هذا الخط في الأرض بيده هكذا وعمل الخطوط العرضية قال هذا سبيل الله وهو كتاب الله وهو الاسلام طرفه في أيدينا وآخره في الجنة من مسك وقبض على هذا الخط هذا الصراط المستقيم وتمسك به أوصله إلى الجنة من عدل للسبل الأخرى وذكر أن كل سبيل عليه شيطان يدعو نحن الآن في المثل المحسوس الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآن في المدينة وسنذهب بعد أيام إلى مكة مكة لها خط موجود معبد من المدينة إلى أن تدخل مكة لكن كلما مشيت مرحلتها عشرين مرحلة أربعين مرحلة خمسين وجدت خط يخرج للقرى الأخرى يعني الخط هذا مستقيم والعلامات عليه مكة أمامك علامات في الطريق موجودة على يمين وعليسار وفي العلوع على رأس الناس لما يمرون من تحتها مكتوب عليه مكة أمامك لكن هنا مدينة قرية تسمى الفريش مدينة هنا تسمى كذا قرية تسمى كذا لها طرق من اراد أن يصل يمسك هذا الطريق لكن لو هريت قليلا ثم عدلت بالخط الثاني هل تصل مكة تضيع ما تصل لأنك أخذت السبيل غير السبيل الذي يوصلك ونحن كذلك إن تمسكنا بكتاب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا إلى الجنة والإنسان مطلوبه في هذه الدنيا المسلم أن يصل الى الجنة ونحن الآن نحج ونعتمر ونذكر الله ونقرأ القرآن ونتصدق ونعمل الصالحات ونتجنب السيئات ماذا نريد؟ نريد الجنة إذن الجنة طريقها واحد ما في طرق كثيرة فهذه الطرق المختلفة التي تعرفونها في بعض البلاد الكثيرة وطرق يعني يأتون بها من عند أنفسهم لم ينزل بها من سلطان والله عز وجل قد اكمل أكمل دينه في يوم عرفه وقال يوم لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين لم يترك شيئا تحتاج إليه هذه الأمة في دينها ودنياها إلا بلغهم إياه فيجب على المسلم أن يتمسك بما جاء في كتاب الله وسلم ولهذا غير رسوله عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح قال من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فسير اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وهذا أمر عليكم عليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار إذا الرسول أخبر أن هناك أشياء ستحدث وسيكون خلاف وسيفترق الناس وهذا هو الواقع إذن ما العاصم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي كتاب الله بين أيدينا وسنته بين أيدينا وفهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء فسروا لنا هذه النصوص الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يأخذ بهديهم لأن أتلقى عليكم بالسنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور كل واحد يقول أنا أستدل بالكتاب والسنة كل واحد ولكن الشان في كون الإنسان يعرف كيف يستدل بالكتاب والسنة تستدل بالكتاب السنه من النصوص الموجودة بين يديك وتترك فهم الصحابة الذين فسروا هذه النصوص وهم أعلم بها وهم الذين حضروا التنزيل وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبعه ذكر لكم البارحة لمن حضر منكم قصة صلاة الاستسقاء وهذه من السنة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما يجذب الناس وتتأخر الامطار السنه ان يخرج للمصلى ويصلي ويدعو الله قال ربكم ادعوني استجب لكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء ذاك العام الذي سمي عام رماده وخرج يصلي بالناس وبعد ان انتهى من الصلاه قال اللهم كنا نتوسل برسولك أو نستشفي برسولك فتسقنا والآن نتوسل بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا ثم قال قمي عباس فدع الله قمي عباس فدع الله لنا فقام العباس ودع والله عز وجل استجاب دعاه ونزلت الأمطار طيب نجد الناس الآن يقول الولي الفلان نتوسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم نتوسل به رسول الله أفضل الخلق ولكن ما هو فهم الصحابه للتوسل فهم الصحابه عمر بن الخطاب ومن معه عمر بن الخطاب وعثمان كان موجودا لانه هو الخليفه بعده وكذلك علي بن ابي طالب ماذا كان فهمهم للتوسل هل هو التوسل بالجاه بالذات لا التوسل بدعاء الحي ولهذا قال عمر بن الخطاب اللهم كنا نتوسل برسولك والان نتوسل بعم رسولك قم يا عباس ادعوا الله لنا لو ان التوسل بالميت بعد وفاته كان اعترض عليه الصحابة وقالوا كيف تتوسل بالعباس وتطلب منه أن يدعو ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يتوسلون به إذا كان حيا لما دخل الرجل والرسول يخطب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعة العيال فدعو الله لنا فرفع يده ودعا فنزلت الأمطار في عهد عمر الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال توفي ولكن ترك كتابه وسنته لا تركت فيكم ما انتمستم به لن تضلوا كتاب الله وسنته ولا بد أن يكون ذلك على فهم الصحابة إذن عمر الخطاب ومن معه فهموا على أن التوسل هو بالدعاء أي طالب من الرسول الدعاء ودعى لهم فنزل المطر ألا الرسول صلى الله عليه وسلم Kart توفي ولكن ترك كتابه وسنته بين أيدينا ترك كتاب الله وسنته بين أيدينا فالصحابة فهموا ذلك حينما دعوا قالوا للعبسكم فادعوا الله لنا إذن لابد أن نقيد فهمنا بفهم الصحابة نقيد فهمنا بفهم الصحابة ولنا نأتي بأشياء من عندنا فتجد كثير من الناس يقول الصالحون ليش ما نتوسل بهم ونعمل يعني ندعوهم ولهم جاه عند الله عز وجل الكلام هذا ليس بصحيح لو كان صحيحا لما عدل عنه أبو بكر عمر صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر جميعا أفضل المخلوقين جميعا إذن لابد لنا في التمسك بالكتاب والسنة أن نرجع إلى فهم السلف الصالح ولا نأتي بأمور من عند أنفسنا فقد كفينا ما علينا إلا أن ننفذ ونطبق ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما دلنا عليه الخلفاء الراشدون الذين سنتهم سنة لأن الرسول عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين إذن كل عمل عمله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي هذا سنة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أن سنتهم سنة ما هم قالوا لأنفسهم هو الذي قال عليكم بسنه وسنة الخلفاء الراشدين أي بطريقتهم ومنهجهم وما يعملونه إذن أبو واقد الليثي حدثنا بهذا الحديث وهو ان الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبوا منه ان يجعل لهم من سدره يعلقون انواطهم بها ينوطون بها ويعلقون اسلحتهم بها فالله عز وجل صلى الله عليه وسلم قال لقد قلتم بل اقسم يمينا قال والذي نفسي بيده انكم قلتم كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا اله كما لهم الها والتاله ايش معناه التاله هو تعلق القلب بهذا الشيء يعني تعلق قلبك بقبر برجل صالح قد مات تعلق قلبك بشجرة تعلق قلبك بحجر تعلق قلبك بان هذا الشيء سيفيدك هذا هو معنى الإله أي نتخذه إلها بمعنى نعبده ما هي عبادته هل هي العبادة الصلاة لا العبادة الدعاء فالمشركون الذين كانت لهم تلك الالهه الكثيره وقالوا كما قال الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقدمون إلى الله زلفا هل كانوا يركعون لهم يسجدون لهم لا كانوا يدعونهم من دون الله يتوسلون بهم يتقربون بهم ويقولون هؤلاء شفاعون عند الله يقولون هؤلاء شفاعون عند الله إذن الخلاف بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين ما هو إلا في هذا التوحيد ما هو هال الله الخالق الرازق المحي والمميت هذا يعترفون به ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فلما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفرحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب هذه الآية في سورة صاد إذن هم يفهمون معنى الإله ما هو قالوا أجعل الآلهة هذه الآلهة التي يتعلقون بها يجعلها كلها إله واحد هذا من الأمور العجيبة ولهذا قال أمشوا واصبروا على آلهتكم المشركون قالوا اصبروا على هذه الآلهة اصبروا عليها ولا تقبلوا من هذا الرجل دعوته اذا الاله معناه الشيء الذي تتعلق به تدعوه من دون الله ترجوه من دون الله تخاف منه من دون الله هذا هو العباده الدعاء كما قال صلى الله عليه وسلم مخ العباده وقال ربكم ادعوني استجب لكم ثم بين ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم هذا الذي تدعوه عبد مثلك سواء كان نبي او كان ولي او كان حجر او كان شجر هذا مثلك الله خلقه كما خلقك إذن الله عز وجل طلب منا جميعا أن نتوجه إليه وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يقصدون إذن علينا أن نتوجه بدعائنا إلى الله عز وجل هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه أما الميت لا يجيبك بشيء ولا ينفعك بشيء وإنما هو قد مات هو في حاجة إليك أنت يعني في حاجة إليك أن تدعو له لأن أعمالهم قطعت وأنت مازلت على قيد الحياة تعمل إذن يجب علينا أن نفهم التوحيد الصحيح نفهم معنى لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه لها نواقض فلو قلت لا إله إلا الله وذبحت لغير الله كما سيأتينا في الباب التالي ودعوت غير الله وتقول نتخذهم لأن لهم جاه عند الله فنتخذهم بهذا المعنى هل هذا يعني معنى لا إله إلا الله هذا الكلام ينقض لا إله إلا الله المشركون لما قال لهم الرسول قولوا لا إله إلا الله عرفوا ان من قال لا إله إلا الله لا يمكن أن يذهب إلى اللات والعزة هذه اللات التي سمعنا الذي ذكر الله عز وجل في كتابه واللات حجرة كان أولئك يذهبون إليها ويتجربون إليها لأن ذاك الرجل الذي كان يلد السويق كان يلد السويق عليها ونخلة ذات نخلة هذه يعني صنم يعني في الوادي في وادي ذات نخلة بين مكة والطائف كان قريش يعبدونها. لما قال صلى الله عليه وسلم قلوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجمعنا عليه إله واحدا لأن اللات إله والعزة إله ومنات إله ثم الرسول دخل مكة وعلى الكعبة 360 صنما فتح مكة والكعبة عليها 360 صنم كلها معلقة عليها غير الصنم الخاصة في بيوتهم. هذه كلها يعبدونها من دون الله هذه كلها آلهة يتقربون بها الى الله لان الخالق الرازق المحيي الميت يعرفون انه الله ثم من خلقهم ليقولون الله فلما قال لهم اعبدوا الله وحده قالوا اجعل آلهة اله واحدا ثم قالوا هم ويعرفون انها عباده قالوا ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا يعني يعترفون ان الله هو الخالق الرازق المحيي الميت، لكن هؤلاء يتقربون به من الله اذا هذا التقرب كله لا ينفعهم لان هذه آلهة مصطنعه هم احدثوها من عند أنفسهم وتعلقوا بها من عند أنفسهم إذن ما الفرق بين من يتوسل بالجيلاني بالبدوي بالحسين بأي واحد من الأولياء يذهب اليه ويذبح له, له ويدعو من دون الله وما كان يعمله المشركون لا فرق من هذا وهذا إلا أن المشركين يعرفون ذلك وأنهم لو تركوا تلك فعرفوا أن هذا هو التوحيد أما لأنهم يجعلوه إله واحد وهؤلاء ما يعرفون أنت لو جيته الإنسان يذبح لغير الله عام وأفته من أفته مثل الإمام الذي سمعنا قبل أيام أنه أفته تلك المرأة أن تعمل دبيحة للجيلاني، يعني لو جيت إليه وهو يذبح لغيره، وقلت له يا أخي قل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله سبعين مرة ما هي مرة واحدة يقول لا إله إلا الله أنا أقول لا إله إلا الله طيب يا أخي أنت أفسدت لا إله إلا الله بهذا العمل هو ما يفهم هذا يقول لا هذا توسل بالصالحين طيب ألمش لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بل لما اجتمع أبو جهل ومن معه وقال الرسول عليه الصلاة والسلام أريد منكم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب يخضعون كل الناس لكم قولوا لا إله إلا الله مقال قولوا قولوا كلمة واحدة فقال أبو جهل نعطيك عدد من الكلمة ليس كلمة واحدة يعني مدام كلمة واحدة نعطيك وتدين لنا هذه الأمة كلها العرب يخضعون لنا ويسير الملك والسلطه لنا نعطيك أكثر من كلمة قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة له واحدا ما رضوا يعطوها هذه الكلمة لأنهم يعرفون إذا قالوا لا إله إلا الله ما يمكن أن يذهب إلى العزة ولا إلى اللات ولا إلى منات ولا يصنم إلى الاصنام ما يمكن أن يذبح له ما يمكن أن يتحاكم عليه أما المشركون في آخذ الزمن لا يذبع لغير الله يدعو غير الله يستغل في غير الله قل لا إله إلا الله قل لا إله إلا الله طيب هذا ما ينفع لانك جعلت مع الله آلهة والله إله واحد ما يجي تجعل معه هذه آلهة لأن هذه كلها آلهة ما دونك تتعلق بها وتدعوها من دون الله وترجوها وتخاف منها لأنهم يخوفوك ولا سيما الذين هم سدنه على تلك القبور على تلك القباب سدن الذين يتلقون النذور من الناس ويأخذونها يهولون على المساكين الذين يأتون كل عام يقولوا صار كذا وكذا وصار كذا وكذا وصار كذا وكذا بمعنى أنك لو خالفت سينزل بك ما ينزل يخوفونهم من أجل أن يدفعونهم هذه الإتاوات فيجب على المسلم أن يتنبه وأن يصلح عقيدته أول وقبل كل شيء لأن الأعمال الصالحة لها شرطان في قبولها عند الله عز وجل كما قال الله عز وجل كما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بين العلماء على أن العمل الخالص أن يكون لله عز وجل ألا لله الدين الخالص أنا حج هذا الحج لله كما قال الله عز وجل وأتم الحجه والعمرة لله فلو رايت وأردت من الناس ان يمدحوني ويقول يا حاج فلان يا حاج فلان وأقصد هذا فقط فهذا خلل دخل علي في هذا هذه العباده والله يقول الحج لله ما هو لله ولفلان ولفلان الحج لله كذلك المتابعه المتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن العمل اساس قبوله عند الله عز وجل ان يكون لله وحده لا شريك له في ذلك الامر الثاني ان يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لان الرسول يقول من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد عمله مردود عليه اذن العبادات بجميع انواعها بينها الله في كتابه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فكل انسان اراد ان يتعبد لله فلا بد ان يتعبد لله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم واللي كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عرفنا هذا الحديث كما قال رسول عليه وسلم أن أولئك لما قالوا هذا القول قال إنها السنن يعني الطرق التي قالها من سبقكم وأخبر على انهم أي هذه الأمة ستتبع تلك الطرق وبين رسول عليه وسلم أن تلك الطرق كلها تهدي إلى الضلال يعني هذه الطرق وهذه السبل المتفرقة تؤدي بصاحبها إلى الضلال ما هو الطريق الوحيد الذي ينجي المسلم هو ان يتمسك بكتاب ربه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي ينجيه وهذا هو الطريق الصحيح هذا هو السبيل السليم الطريق المستقيم فعلى كل مسلم ان يتبع ذلك وهو بحمد الله واضح وموجود بين ايدينا في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم